ولكن هناك تجربه من المساعده التي عندنا من المساعده التي تجربه من المساعده التي تجربه من المساعده التي تجربه عندنا المساعده التي تجربه من المساعده التي تجربه من المساعده التي general treatment وأهم حاجة treatment من المساعده التي تجربه من المساعده التي تجربه من المساعده التي تجربه من المساعده التي تجربه من المساعده التي تجربه من المساعده اي واحد عنده كورنيال answer بروح اول حاجة بمجرده usual treatment. لمدة الى عشرة ايام اسمد العيام ما بـ usual تريتمنت ايه؟ Resultant. يبقى الرقم 4 على تريتمنت of Resultant against رقم 5 تريتمنت يبقى التريتمنت على كم محور؟ تا محاور في ثلاث حاجات مع بعض اسمهم ايه حاجات اللي مع بعض local and مع بعض اليوشوال تريتمنت بجربه سبع عشر ايام العيام ما خفش تبقى الحالة resistant. عندنا تريتمنت للريزيستنت كيسيز وبعدين اخيرا عندنا تريتمنت أو كومبليكيشن يبقى في اي حتة في المنهج لما قولك التريتمنت ازا يوشوال تريتمنت تقول لي كم حاجة ثلاث حاجات اول ما قولك بص انا حفظه في طانتك اول ما قولك يوشوال تريتمنت ثلاث حاجات ايه حاجات، لوكال لوكل وكل، هتنسوا؟ أول ما, ما تلاقي المتجوش هو التريتمنت في أي حتة شنها وخط بجانها جام حاجة متات حاجة، خلط ماشي حمصتها؟ دعنا أخد أول حاجة متات حاجات اللي هو ليه؟ اللوك يا ترى العيان اللي عنده كورنيا العنصر هحط في عينيه إيه؟ أول حاجة حاطرت على كورنيا العنصر أول حاجة طبعا هو أتروبين صالفيت واحد في المية قطرة ولا مرهم براحتك قطرة أو مرهم تلت مرات في اليوم يا ذرا أطر... انا اخطيت اطرة الاتروبين اهي اطرة الاتروبين دي لما بنحطها بتعمل ايه في العين يا جماعة بتيجي عندي two muscles inside the eye في مصل موجودة هنا هو بجوه السيلاري بودي عارفينها انتم دي اسمها السيلاري مصل في مصل موجودة هنا في منطقة البيوبل وصفتها انها تغفل البيوبل اسمها Fincter bubelly muscle ايه القطرة دي تعمل ريلاكسيشن للتو مصل دولي تعمل ريلاكسيشن للسفينكتر بيوبيلي muscle and the relaxation of ده سيدريي وصل لحضرتك لو الانسنجتر بيوبلي ماسل بقت ريلاكسد الدايليتور تشتغل براحتها قوم تعمل ايه تعمل مدريز تعمل دايليتيشن هل الدايليتيشن ده اكتف ولا باسف هل الدايليتيشن ده حضرتك عملت كونتراكشن في الدايليتور انت ريلاكسد للايه للانسنجت عشان كده الاكشن ده بنسميه باسف مدريز يبقى اول اكشن لقطره الاتروبين بتعمل بتوسع العين صحيح بس التوسيع ده اكتف ولا باسف بس في مدريس. سؤال حضر السبب؟ عملت إيه؟ relaxation of the synctor biobily muscle كمان العطرة عملت relaxation في دي في السيلر يواصل الاكشن ده اسمه cyclo-plegic action يبقى إيه الاكشن بتاع عطرة الأتروبين؟ بس في مدرياتيك أنت cyclo-plegic الاكشن يا ترى الاكشن بتاع عطرة الأتروبين هذا البيوبيلary dilatation هيفيتني في إيه؟ زمان قبل قبل العيان ده وقبل ما حطوله عطرة الأتروبين كان, كان عامل كده كان ممكن بمنتهى السهولة ممكن يحصل له ايه هنا؟ ساينيكيا ممكن العيرس يلزق في اللينس دي أين هي ساينيكيا دي؟ بستيروساينيكيا طب يا جماعة نتيجة ان البيوبل بدأت توسع شايف؟ بيوبل وصحت جدا نهو now the iris becomes away from the lens يبقى لا يمكن يحصل يحصل؟ بستيروساينيكيا يبقى عطرة الأتروبين بتفتني بثث حاجات اول حاجة بتقذل فورس الحدوث الايه؟ البوستيريور فاينيكي اده أول, اول فاينيكي ليه؟ لانها بتكيب ايه اواي فروم ايه بتكيب the iris اوي فروم the lens اده اول اكشن تكيب the iris اوي فروم the lens تاني حاجة يا جماعة فاكرين زمان لما كان بيبقى فيه ulcer التوكسين بتاعت ulcer ما ورصلت للآيرس كان بيحصل ايه بسلط مثل the منها بلاوي فين في الأنثيري تشامبر قصرة الأتروبين تمنع الكلام ده تيجي على الـ blood vessels تعمل له وفضل وإيه وما يطلعش منها إيه Exxudation يبقى ثاني فايدة لأثرة الأتروبين بتقلل الـ permeability وفي ظايرس إيه Blood vessels يعني إيه بتقلل الـ يعني إن شاء الله ما يطلعش من هذي الـ blood vessels في الأنثيري تشامبر إيه إن شاء الله ما يطلعش منها إيه Exxudate ثالث حاجة أثرة الأتروبين أنا بتعمل في مين؟ بالسينتر والالكسشن في مين بالسليري ماسد حتى فكر التو الحصة اللي فات كان فيهم ايه كان فيهم الزبازة. التوكسنز اللي هنا وصلت هنا عملت الزباد التوكسنز اللي في الارضر وصلت هنا عملت الزباد الزباد مثلا الحصة اللي, اللي فاتت. كان عمل سبير بين وقطرة الأتروبين تقلل ايه كمان كذا رقم ثلاثة بتقلل ال بتقلل البين. اقول لك على حاجة قطرة الأتروبين بتقلل ترى الحاجات حرف البي بس قلل البوستيروسينيكه بتقلل البيرميا بيتي الزايروس بلاد بيتس بتقلل الايه البين هتنساه بقى يبقى قطره الاتروبيت في اي حته في المنهج بتقلل ثلاث حاجات بحرف البي قولهم بقى بتقلل البوستيروسينيكه فورميشين بتقلل البين ليه اسالكم ليه القطره دي بتقلل البين لانها بتريلاكس التو ماسلز اللي كانوا عاملين بين مش التو ماسلز دول كان فيهم انبزم وبين يبقى انا قللت البين القطره عملت افل في بلاز فيترز اللي هنا زودت البرميابيل بتاعتها بتقلل البرميابيل يبقى القطره دي بتقلل ثلاث حاجات حرف الب او بحرف البي يا ترى لما احط قطره اتروبين البيوبل بتاعتي هيحصل ايه يا جماعة هتنوسع لمده قد ايه يا شايف البيوبل البيو... بقت شارعه كل دي بيوبل لمده قد ايه البيوبل تفضل واضحه تتخيلوا ده سؤال لي شفوي لمدة من عشرة إلى خمستاشر يوم ودي مصيبة العيال أحط له قطرة أتروبين يفضل عينيه مزغلله خمستاشر يوم حتى في ناس يقول يا بلاش اللي بتزغزل. خلاص؟ اليوم كده كمية الضوء اللي بتخش في عينيك بتلقى فضيعة فتفضل عينيك مزغللة لمدة قد خمستاشر يوم يبقى duration of action قد أتروبين drops تفضل عينيك واسعة قد ايه؟ من عشرة إلى خمستاشر يوم هنا بقى شوية أسئلة شفوي على الأتروبين. أول سؤال شفوي في واحد أحط له عطر الأتروبين، أحط له الأتروبين ما فيش نتيجة. مش المشروجة توسع. طب نتصرف إزاي لو الحالة resisted dilation؟ لو العيان عين مشروجة توسع بعطر الأتروبين. هنعمل كده كوكتيل. هنحط الأتروبين على أدرينالين على نوبوكين. الأتروبين ده بس ولا اللي أكتفيلته. بنت هم أجود عليه حاجة إيه؟ أكتف اللي هو الأدرناليت اللي كان عنده سيفير بين صح؟ قم أزود إيه على الكوكتيل ده؟ نفوكين كإيه؟ كلكال أناساتيك الكوكتيل ده على بعضه كده اسمه ميدريكين خلاص؟ السؤال لحضراتكم تتوقعوا نستخدم الميدريكين ده الكوكتيل ده أطرق ولا مرهم؟ بسأل سؤال أطرق ولا مرهم يا محمد حسن؟ ولا أطرق ولا مرهم ليه؟ عشان ده عشان الادرينالين مش انتو خدتو فارما فيه عند الدكتور نادر مش انتو خدتو يا جماعة ان اي لو حطيت قطرة الادرينالين مين بيبواضها بيتدير فيلم يقولك بس لتدير فيلم ده الكلين The alkalinity of the deer film can't strike the adrenaline dobs مفيش حاجة في الدنيا اسمها قطرة الادرينالين لان مين بيبواضها مين بيبواضها فيلم. عايز تستخدم الادرينالين ايوه يبقى لازم تجيب الادرينالين في حقنه تحت مين مين دي كونجكتيفا يبقى لازم استخدمه ايه يا جماعه سب كونجكتيفال انجكشن سب كونجكتيفال انجكشن ليه ما ينفعش اطرى او مرهم از ذا از ديستراكتد باي وات خليكم بقى از از باي ذا يبقى لو العيان عينيه مش رادي توسع ازاي واتسعها بالعافية الخلاصة بقى مدركين ايه؟ مدركين ايه؟ ساركون جانك تايبا الانجيكشن تعرف المدركين ده عران عن ايه؟ كوكتيل في ايه و ايه و أتروبين كباسف وادرنالين كاكتف ونوفو كين كايه؟ كالوكل انا سادق ادي اول سؤال شفوي ثاني سؤال شفوي لو طفليتني تستخدم له قطرة أتروبين عادي؟ انت. لازم مرهم انت لو انت دكتور اي كلام وجالك طفل وحطط له قطرة اردروبين شوف بقى اللي هيحصل لك ايه اللي هيحصل لك بص كده قال الطفل اهو ايه اللي انا مرسمه ده اللاكريمالسيستم اللاكريمالساك اهي مفوض اللاكريمالساك دي بتستقبل ميني دي تخش في اللاكريمالساك ويوصل لحد النوز الدموع تبتدي القطرة يا جماعة تمشي مع الايه مع الدموع والقطرة توصل لحد النيزل ميجوزة زنيزا الميكوزا از فيري فاسكولار يحصل ايه القطره بتاعتك ابزوربشن اوم الولد ده يسخن مش ده أتروبين إيه؟ مصيبة الصراحه ده اسمها أتروبين توكسيسيتي يبقى لو استخدمت مع الدموع تلاقي الولد هيجي بقى يجي له ايه توكسيسيتي تخيلوا الام طبعا هتيجي باديله انتي بايريتك لو الوضع ده, ده يجي له كنفالجن قعد بادئ يخش في مرحلة قطر ده جاله اتروبين توكسيدي تجيبهوني وستيجي على طول طب كيف نتجلب على الموضوع ده بقى مرهم اصل لو انت حطيت مرهم هنا المرهم لا زجيالك يعني المرهم هيوصل كده للنزل من كذا؟ هيوصل فين؟ في العين يبقى علشان اتجلب على موضوع الاتروبين توكسيدي لازم اتروبين ايه في الاطفال؟ اتروبين ايه؟ مرهم لو احنا خدنا بعد كده كلنا ورحنا في الدلايه اللي تحت دي النهارده لو سمحت اه بيه عايزين اتروبين مرهم ايه جه يلعب تعيد يلا مفيش مفيش اتروبين مرهم في السوق كان زمان وخلص ما حد بينتجه ايه العمل مبيجي قدامك اجري الاتروبين ايه دروب تعمل ايه ايوه صحيح نعمل ايه اقول للام يا ماما حطي القطره عادي بس بعد ما تحطي القطره كده لمدة خمس دقايق ضغطي ايدك بتربطك على الايه على عشان القطره ما توصلش لفين للنوت. هذا حل تاني. يبقى الحل الأولاني اللي هو مستحيل. اللي هو أساساً ما مش موجود. ايه؟ أتروبين ايه؟ مرهب. الحل الثاني ايه؟ مكتوب هنا هو. قدي القطرة. وانا عامل ايه؟ على اللاكريمال فيك. عامل بريشر عشان القطرة ما توصلش ليه؟ اللاكريمال سيستم. او بيه هو بيه. انا لو حطيت واحد على الحس. واحد قدي الباب كده. يا دكتور هو انا لو حطيت قطرة أتروبين. انا كمان يحصل لي أتروبين توكسيستي. هل اي حد يحط قطره اتروبين يحصل له اتروبين توكسستي لازم يكون طفل يعني قد الفار قد كده ام الاطره تاثر فيه لكن امتى قد الباب الاطره تأثر فيك ازاي فاهم يعني موضوع الاتروبين توكسستي ده حجم related حلوف related بس <تصفيق> سؤال زمان بسقله مش اي حد يحط قطره اتروبين يحصل له ايه اتروبين توكس لازم يكون ايه لازم يكون حق... لا لازم يكون طفل فهمتوا يا جماعة على السؤال اللي دائما إيه دائما بتسأل يبقى لو طفل تعمل إيه أو إيه الخلاصة بقى؟ خلاصة يا ماره يحط عطر وعمل إيه وعمل برشل على لاكريمل ستايق أدي تاني سؤال كفويد تالت سؤال كفويد واحد حطت العطر الأتروبين عنده أحمرت وورميت وبدأ يجيله فوليك الزهيد كنجنتايب عنده أتروبين إيدا أتروبين سينسيتيتي يعامل إيه أي واحد عنده حساسية هتطلع عطرة إيه عشان أمنع الحساسية أطريد كورتيزون أكمل بالأطروبين ولا أفا طبعا يبقى هستوب زأطروبين وحدي أطريد ستيرويد طبعا عايز أدي حاجات تشتغل بدل الأطروبين إيه بدائل الأطروبين بقى اللي انت تعرفها صح في ناس شاطرة عندك هيوسين في عندك سايكلوبنتوليت الهيوسين ما عندناش بنستخدمه لأنه بيعمل هلاوس وإحنا مش نقصين ماشي يا ما يبقى الهيوسين بطلنا لأنه بيعمل إيش هلاسينيش يبقى العين اللي حط أطريد الأطروبين عنده احمرت وورمته وفرنك دعنه أطروبين إيه لا بقى ثلاث أسئلة شافوا على الأتروبين تعطي جوتهم؟ أتروبين انسيستانت تفي أتروبين إيه؟ sensitive. لو جات سيرد الأتروبين هتتسأل أسئلة دي. يبقى أول حاجة حطناها في عين العين إيه يا شباب؟ أول حاجة والهم حاجة في علاج الألثر؟ أتروبين طبعا عندي ألثر وأرجانيزم بقى الثاني حاجة إيه طبعا؟ <تصفيق> بنفس أهمية الأتروبين طبعا إيه؟ الانتي بيوتك. عندي انتي دروبس، عندي أونسمنت امتى ألجأ للحقن؟ سؤال حضراتكم ممكن أجيب الانتي بيوتيك حقنة ها؟ نفس الفكرة واحقينه هنا فين؟ أي حقنة باحقينها فين المفروض يعني صبك انشاك تايبا امتى ألجأ للصبك انشاك تايبا الانجيكشن طبعا فين؟ في السيفير كيه في أوروبا والدول المتقدمة محدش بيدي انتي بيوتيك كده بيعملوا إيه الأول؟ بيعملو ه <تصفيق> و وهنا سؤال شافوا ادي الالثر ايه الالثر ايه لما تيجي تاخد عينة من الالثر دي تاخد العينة من هنا ولا من هنا من الـage ولا من الـbeasoph's althar هيا يا جماعة مش ما اسمتش حاجة لو انت دكتور العينة من الـbeasoph's althar تاكد ممكن تعمل ايه الـ الـ يبقى take the from the edge". Not to there to avoid. information, Chodzi? Już في nie już. Ja że to jest, to jest, ما يصحش والله علق يعني اي يعني خليها عليا وبتاع فالواحد بيحكي لي بيقول لي الشوارع مقتوله الحيطان سبحان الله فان شاء الله نخش الكلام باذن الله خلاص والله أنا شايف ان احنا لينا الدنيا والآخرة كمان يعني الواحد كفايه الراحه النفسية نقول لك اللي بتكنس اللي بتكنس الضباب برينسيزا ماشي خلاص يا جماعة يبقى في ايروبا والدول المتقدمة بيعملوا ايه سمير وبياخذوا, الـ وبيأخذوا, الـ وبيأخذوا, الـ وبيأخذوا الـ السمير منين مش منين من الاسمير من نوب فروم لابيل عشان تدي تبدي انتيبوليوتك لو انت دكتور شوطر عندك طريقتين بروحتك قطرق طريقة المونو سيربي كان ده بقى حديث جدا وعندك طريقة الدول سيربي في دكتور شوطر يقولك انه مش عايز بغبة العين قد هتدينه مونو سيربي قطرى واحدة بس قطرى ذيل فوري يجيب الجرام بوزتيف والجرام ايه نيجاتيف يبقى ايه الفكره في المونوثيرابي هندي 1 دروب انتي جرام بوزتيف وفي نفس الوقت انتي جرام نيجاتيف هندي اطراف قويه بقى زي السيبروفلوكتاسين زي الجاتي فلوكتاسين احدث حاجه الموفلوكتاسين مهم ان الاطراف دي قويه جدا انتي ايه وانتي ايه انتي جرام بوزتيف وانتي جرام نيجاتيف الدكتور استخدم قطره واحده فسميناها مونوثيرابي الدكتور خوال بيقول لك لا انا هدي اطره يا اخويا للايه للجرام نيجاتيف وأطرة تانية لليه لجرام بوزف أنا مش دوم. أدي أطراتين فالدكتور ده عن السرطان حاجة اسمها دول سرطان. الأطرة الأمسي جرام نيجتيف الدينيم مثال أمينو بلايوزايت. الأطرة الأمسي جرام بوزف مثال سيفا سيفالدولين. لما نيجي نشوف أطارات الأمينو بلايوزايت في السوق هي أطرة عادية جداً أطرة كذا خمسة جنيه أو سبع جنيه فيها خمسملي من الأمينو بلايوزايت من فتح تركيز ضعيف جداً بالنسبة لحالة إيه أو مستعملة. بلك بجيب العطرة دي عريه اللي هي ملي وتجيب أنبول أنبول إنترا بينة جوة التماثن أكثره وحطه على الين ومن العطرة تبقى قوية بنعمل تقوية للعطرة ازاي لقنا تقوية بتجيب اللي هو الايه إنترا بينة أربعين ملي وأكثره وحطه على كم ملي دول هالخمسة ملي تبقى العطرة مزية بقى اسمع العطرة المقوية دي اسمها forty five drops fortifaid hydroxy يبقى الدكتور اللي بيخاف بيستخدم مونوثيرابي دكتور قلبه جامد يستخدم مونوثيرابي قطره واحدة تدب وخلاص لكن الدكتور الخوافي يستخدم قطره انتي جرام نيجاتيف وقطره ثانيه انتي جرام بوزيتيف عرفت ازاي تعمل fortifaid aminochloridase بتجيب الخمسه مل اللي موجودين في الشارع سوق دول وتكتر عليهم ايه انتيبايوتيك 40 وتحطهم فوق اضافه القطره بقت القطره اسمها ايه بقى المرضي بقى ها ايضروف سؤال شافوي كلكم هتغلطوا فيه تبتدي بأني انت بيوتك بالبروتس بيكترم ولا بالليه سبيسيفيك اللوجيك ايه اللو هيبقى اكيد عكس ها اكيد هبتدي باليه بالبروتس بيكترم ما تيجي للسبسيفيك لا ليه ما هيش وقت ان انا استنى نتيجة المزارة على ثلاثة اربعة ايها تقولون قلطة الحصل فيها ايه بالبرفوريشن يبقى خد بالك سؤال صعب هو تبتدي بايه لا ببتدي بالبرود سبيكترم مش ببتدي بيه بالسبسيفيك ماشي يا جماعه يبقى الانيشيال تريتمنت عندي برود سبيكترم انتي ونت امتى ارجع للبسيفيك بقى لما تبقى الحالة الحاله لما يبقى العام ما يخفش شفت المفاجاه يبقى انا باخد المزرعة وبعتها للمعمل ودي ايه ولو العام سبي... خف ما ببصش للمزرعه اساسا لو العام بدا يجف ما ببصش للمزرعه ما خفش طب هتقولي نتيجه المزرعه ادي يبقى خد بالك شفت المفاجاه ببتدي بمين البرود استريبترا انتيبوديك ليه ما استنيتش نتيجه المزرعه هيحصل ايه هيحصل بيرفورشن شفت دي اللقطه دي لو انت ما قلتهاش اول حاجه تقولها في طبعا ايه لسبسيفيك يقول ان عن اصابه ايه بيرفورشن ثالث حاجه تعملها فين في العيان جمال عامل كده تغمي عين الاثنين حبه قطنه بلاست اقفل اللي فيها ايه القطر دي اسمها بندج ايه الفكرة؟ هنا ما في عينيا كده هل الليت هيعرف يتحرك ما في الليت يتحرك لا هو ده اللي انا عايزه بالضبط عايز ستوب ذا موفمنت هو الليت مضايقني ليه ايه اللي مخليك يعني عادي والليت ده كان بي انا الليت بيتحرك على مين على النيرف يعمل سيفير بين يبقى هستفيد ايه بقى يا جماعة؟ لو انا وقفت الموفمنت اوف ذا هيحصل ايه للبين هيحصل ريليف للبين الليت مش هيخبط ثم <تصلح> لو أنا أفلت العين دي، العين دي هيبقى فيها فوتوفوبيا؟ أنا أفلها أساساً، مش هيجيلها إيه؟ مش هيجيلها دو، يبقى منعة البين ومنعة الفوتوفوبيا تاني حاجة، لو أنا مش مغطي يا جماعة العين ده كل ما مشويت إبيثيليا بيتكونوا هنا مين يخبط فيهم يوقحهم؟ الليد، كل مشويت إبيثيليا بيتكونوا برهن الليد إيه؟ موقحهم، طب لو أنا منعت حركة الليد يحصل إيه في الميلنج هو بزا إبيثيليا؟ يزيد يبقى في فايدة تانية انا ببروموت الهيلنج اوف زي ابيثيليا انا مش عايز اللد يخبط في النيولي فورمت ابيثيليا هل اي عيان نعمل له الحكاية دي ايوة ان لو كان عنده كونجانكتاي يقول لك كتير جدا العيان اللي بيبقى عنده ألثر عنده ألثر ايه نفس الارجانزم اللي عمل ألثر بيجي هنا ويعمل ايه كونجانكتاي بايت وان شاء الله يمنيجي ناخد كونجانكتاي بايت هنعرف نعيه كونجانكتاي بايت دي تشارج والدس تشارج ده بلاوي مليان ايه توكس انت تغطيها بقى يعني واحد انيميا مليان عماص وصديد وتوكس انت تغطيها لو انت غطيتها البكتيريا تدعي لك البكتيريا تاكل وبدعي لها ياكل وتبقى ليله يا عمده صح فيلم ايه ده اقف ظهر في الافلام فيلم فريرة على طول لكن سمع ان المربح <تصفيق> ماشي؟ فو ضعف الأفلاق إيه؟ لو فيه كونجنك لو في ألثر معاه كونجنك طيبايتش و أفعط ممنوع؟ في المنهج كله مش هنا بس أي واحد عنده كونجنك طيبايتش ممنوع ممنوع أي واحد عنده كونجنك طيبايتش ممنوع لإيه؟ الباندج طب إيه الحل؟ عندي دي حلول كيه. ممكن لتبسوا نظرة سودة عشان أمنع الدق شوية و يعني ممكن لتبسوا إيه؟ بارك إيه؟ بارك جلاسيس هو مش كل انت مشكلتك ان عايز تبقى عن الالطر صح طب انا ممكن دي ايه دي كونتاكت لينس لا موجوده رقم 5 كونتاكت لينس علاجية ما ايه lens العلاجية؟ lens. او اسمها باندج يبقى لو ما انتش عايز تلزقها عندك طريقتين ممكن شمسية دارك اه هو انا هحط كونتاكت لينس انا الكونتاكت لينس دي هتمنع الموفمنت او الاحتكاك ما بين الالتر وما بين الايه وما بين الايه اللي, اللي ومين اللي هو ده اللي انا عايزه خلاص ماشي يا جماعه يبقى ثالث حاجه قلناها عن العين ايه ثالث حاجه ايه باندج اهي رقم خمسة اهي ممكن استخدم الكونتاكت لينس اسمع الكونتاكت لينس دي اسمها باندج كونتاكت لينس ممكن اعمل ايه في عين العيان ثاني ممكن اعمل له كمادات ميه سخنه معروف ان كمادات الميه السخنة بتقلل الالتهاب روح كده لأي دكتورة علاج طبيعي عندك وجع في اي حتة بقيت مك يعمل لك ايه على الحتة دي يحط لك سخونة يحط لك لمبة سخنة يعمل لك حرارة أي سخونة بتطيع على البيت ليه؟ جماعة خدتوا الكلام ما في الفسيولوجي لو انا عندي two types of blood وصلين من الأبدم للمخ المخ يحس بالtwo types of blood يحس بالجديد وينزل إيه وينزل قديم ما هي نفس الفكرة انا عندي أقصر إيه؟ أحط كمادات مياه سخنة المخ يركز مع الماء السخنة وينزل اللي جاي نيم حضرتك هتلغي البين ببين جديد صح حكاية دي لها اسم مع Counter Irritent Effect يبقى كمدات الماء السخنة رقم واحد هتمنع البين أيها إيه سؤالك؟ نعم؟ لا أنا بقى مش في الجورنية في المنطقة إذا تنفسها في الليد خلاص؟ يبقى حضرتك لغيت البين القديم ببين إيه؟ جديد اسمها ايه دي كاونتر ريتنت افكت الحكايه دي كانوا بيعملوها زمان قوي بقى ايام حلاق الصحه يجي لك واحد صح ومفيش تاجر من البلد سيفير ابدومينال كوليك حلاق الصحه كان بيعمل ايه عايز يلغي البين اللي جوه ويجامله ايه بقى يقوله جايب البصل والفاتح فتحه يروح حاطط فوله ولا اي حاجه الفوله برتقاي اي حاجه تعمل سيفير اريتيشن وتغير بين والمخ يركز على البين الجديد وينسى البين الايه القديم هي الفكره انك بتلغي بين بايه مدين آخر الحكاية دي اسمها كاونتر ايه راتيشن طب كاملات الزمارة السخنة تفيتني في ايه كمان؟ ايه كاملات الزمارة السخنة دعمل ايه في البروت بيسلس بتاعت المنطقة؟ دا المناعة من تزيد والعين يخف خلال؟ يبقى الفايدة الثانية فازو ايه؟ فازو دا خد بالك انا كده خلصت مين؟ اول حاجة متات حاجات اول حاجة متات حاجات خلصتهم خلصت لخ. خش على لخش حد عايز ألف حاجة جنرال تريتمنت بقى اي كلام؟ بصوا جماعة نرجع مع بعض تاني انا عندي حاجة اسمها usual تريتمنت ثلاث حاجات اول حاجة لوقت خلصناه تاني حاجة هنقدرسه دلوقتي جنرال ايه؟ جنرال تريتمنت ايه جنرال تريتمنت بصوا بقى العيان طاقت المستشفى عامل حاج وانتتنطدش طاقت المستشفى وبدرست اول حاجة جنرال تخيلوا بدرست وتاخد حاجات تمنع الحاز العيان بقى بيستغرب تدي حاجات ملينات ليه بيجري على الحمام ايه يا دكتور انت مديه ده لا عارف مش عارف تدي حاجات تمنع الكحة لو العيان كح او حازق او اتخبط على طول تك يحصل ايه بيرفورشن يبقى شفتوا الجنرال تريتمنت هيقعد في المستشفى وياخد حاجات تمنع تمنع الاستريننج يعني ندي له ايه بقى اديني امثله انتاسيز اند لاكساتيف اند كل دول تو افويد وات دي حاجة جنرال زي ما ادينا لوكال انتيبايوتيك ليه؟ ندي. سيستميك أنتي نديله فيتامينات زي ايه؟ بقول لك ان الفيتامين البيت... ايه؟ بيساعد الهيلنج اوف فيتامين ايه بيساعد الهيلنج اوف زي مثير فيتامين دي بيساعد الهيلنج اوف ذا نديله فيتامين احنا قلنا هيدي سيستميك انتيبايوتيك عندك مثال اهو سيبروفلوكساسين مش عارف ايه في بقى في دكاتره بتعمل حاجه تدي قديم قوي اسمه ليه الوقتية القديم بتتراثاكلين ليه يعني هذا الدكتور ده مش لايغل التتراثاكلين ما عنده مربط حواك ويزيد هو بياند التتراثاكلين مش كأنتي بياند ده يا جماعة بيشتغل حاجة اسمها أنتي كولاجينيز هذا الأرثر ايه الأرثر دي ساعات في الأرثر دي مش بزردة تلحم عشان بيطلع انزيم هنا اسمه كولاجينيز انزايش التتراسايكلين ده بقى أنتي ايه كولاجينيز الانتيكولاجينيز إن شاء الله يساعد الهيلنج يبقى خد بالك الدكتور اللي بيدي تتراسيكلين ده دكتور عفريت قوي مش بيدي تتراسيكلين عشان هيشتغل كايه كانتيبايوتيك بيدي تتراسيكلين عشان تتراسيكلين بيساعد الهيلنج صل على حضرتك ازاي ازاي تتراسيكلين بيساعد الهيلنج تتراسيكلين انت ايه انتي كولاجينيز ده سؤال شفت خلاص تدي تتراسيكلين ايوه كانتيكولاجينيز بيساعد الهيلنج كده خلصنا مين ها؟ لوكال and general. خش على الايه؟ على على تريتمنت. of the cause causal treatment نا no. بيطلع من, ال من الدم من اللمبروز خلال causal تريتمنت. ممكن يكون سبب الالثر ايه بقى؟ يا انا اسباب الالثر ان العين يكون عنده سكر صح؟ بقى بيك واحد يا جماعة عنده وانت بقى بيجسم لي الالسر دي هتخف مستحيل يبقى لو في سكر لازم نعمل له كنترول من دم اثر الالسر انا اللي ده اهو نقول عنده رمش معوق والرمش المعوق ده بيحك فين في القرني قام الرمش المعوق ده هو اللي عمل الالسر حد عارف الرمش المعوق اسمه ايه اسمه روبنج ليش لو في روبنج ليش تعمل ايه بص بص المفروض ات نورمالي اي ليش بتاع الابر ليش او بتاع اللور ليش بتاع الكت forward away from في ناس بعه لبعناخذ الأزاز لا لاشد ضاركتكين backward أمتحوك ذل for cornia أمتعمل ايه أنسر اسماء اللاشد المعوجة بع لها ايه سائل ايه rubbing lesion rubbing لا فيها ايه تيجي على كل لاش معوج وتشيله بالملقاط شيله بالملقط ده احد العلاجات اشيله بالملقاط او بفورسات اسماء ايبايليشن ايبا of rubbing يعني ريموفال اوف ذا اوف ذا مال دايركتد ليشيز يوزنج ايه فورتيز يبقى لو في سكر كنترول لو في روم انجليشز ايه من لي ناس ان العيان في عيانين كده يا جماعه نتيجه مرض التراكومه بيقولوا الحبوب هنا حبوب على ظهر الجفن بتحصل بعد مرض التراكومه هنبقى ناخدها اسمها ايه الحبوب اللي على ظهر الجفن دي اسمها بي تي ديز بوت دي ديجنريشن الحلول دي ممكن تكون هي الحلول دي تحق فين تحق فين في الكورنيا ممكن تكون هي السبب ممكن تكون هي اللي عامله الالتهاب طب الحلول دي يا جماعة تعمل فيها ايه طبعا الحلول دي لازم تعمل فيها الحال يا لازم ايه البتيك لازم نشيلها بس يبقى لو في بي دي لازم نعمل لها ريموفال صالح لكم ما هي البي تي دي بوز حبوب بال عربي كده على ما نبقى ناخدها حبوب على ظهر الجسم بتحصل بعد مرض تراكم اسمها بوز حتى اسمها ايه بوز تراكمات ديجنريشن حبوب على ظهر الجفن لازم تشيلها بنجيب فورسيبس كده او ملقط ولا ايه ونشيلها يبقى كده خلصنا تريتمنت اوف ذا كوز طب في حاجة تانية اسمها تريتمنت اوف ذا سورس اوف ذا انفيكشن واخدين يا جماعة العيان وصل الى القرانيه بتاعته أورجانيزم. يا صار الأورجانيزم ده S-Source الأورجانيزم اللي وصل هنا. بص قد العين هو. في هنا أورجانيزم. الأورجانيزم تجي من إيه؟ حصة اللي قلنا الكلام ده. قلنا عندي ثلاثة s ممكن الأورجانيزم يكون موجود هنا. في Lead Margin. في Lead Margin اسمه. بالفرائز. ممكن الأورجانيزم موجود هنا. في Conjunctaivite. Conjunctaivite. ممكن الأورجانيزم موجود هنا. في للكورنيا يعني عندي ثري سورسز للكورنيا القرنية ممكن يكون بالفريطس يعني inflammation في الليد مارفل ممكن يكون inflammation في الكونجرانكتايلة بنسميه conjunجرانكتايل لايتس ممكن يكون inflammation هنا بنسميه ده ايه لازم طرق. والعين عنده آلثر اهو يبقى لازم انا مع علاج الآثر اعالج الايه؟ سورس علاج البليفريطس والكونجرانكتايل لايتس ايه؟ دول علاجهم سهل ايه دول علاجهم ايه? انتي بيوتك. طب ما انا كده كده انتي بيوتك مع الايه? مع غلصة. دي مش مشكلة. المشكلة في علاج الدكروسي ستايتس. علاج الدكروسي ستايتس مهما تديد مضادات ما متغفر. ليه بقى? العيان اللي عنده دكروسي ستايتس ما بيبقاش الموضوع موضوع ارجانيزم. القصة بيبقى عنده باستراكشن هنا هو. في هذا المكان. ومدامل الدموع هنا يحصل لها ايه? استيتس. واللي بتنزل يعمل انفيكشن لو انت اديت مضاد حيوية الانفيكشن يروح بس السيلفي ستيتس او يرجع تاني لايه الانفيكشن العيانين بتقعد داكلوس ستايتس دول غالبا ما بيخفوش بالمضادات الحيوية ايه الحل يتسلك الموضوع ده لو ما عرفناش ايه الموضوع ايه الحل بيقول ان هذه اللك ملساك انا خليكم تقولوا انتوا لا لا هذه اللك ملساك ناو وضيف لك اللك ملساك از ا سورس اوف انفيكشن اي سورس نعمل له نشيله كده. خلاص كده اهو يبقى ازاي نتخلص من الاكرملساك انتي بنوتك نعمل لها ايه بقى ديكريو سستيكتومي يعني ايه ديكريو سستيكتومي ريموفال اوف انا عارف الاسئله اللي في دماغك ابي الدموع هتروح فين يا ابي يعني الدموع كانت بتمشي كده هتروح فين ماشي. فيه دموع ماشي في دموع هتقع على خد العيان عادي والمخ لما يلاقي الدموع بتقع على خد العينتين مخ يعمل ايه كميه الدموع بقى يقللها يحصل حاجة اسمها ريفلكس انهيبيشن اوف داتير ما حدش يكتب ان شاء الله ما نيجي ناخد اللاكرام سيستم هناخد العمليه اللي اسمها ايه داكروس تيكم ويقول بعد عمليه الداكروس تيكم ايه الوضع هنتصرف ازاي انا شلت سكه الدموع هتعمل ايه هبقول الحلول اللي عندنا حدش يكتب يعني ايه انا ما تقلقيش لما نشيل لاكرام سيكت بنعرف ايه لا بنتصرف ما تقلطوا تقلقوش من الموضوع تهنبقى نقوله في اللاكريوما بعدين هبقولك. هبقولك بعدين هنعمل ايه خلصناش يا جماعة. يبقى هتخف؟ لا التريتمنت هو داكريوما السكتومي خدنا ثاني حاجات اليوزول تريتمنت ايه؟ ما Resistant. in ilalle, treatment of resistant cases. Pala resistant, bę, ręcz magi. Pala resistant, tamili. Of treatment of resistant keratites ممكن يجي اخر السنه ويقول لك treatment of resistant سؤال مباشر او هو هو نفس السؤال يقول لك diskus surgical treatment of the ان treatment كتير جدا في كوترايزيشن في سب كونجكتيفال في في كونجكتيفال في في لازم تسكيم لازم عشان تحفظهم التنسيره بتاعتنا احقن اسحب غطي لو لسه العيان ما خفش إما تخيط وإما ترقع اكوي احقن اسحب غطي لو لسه العيان ما خفش إما تخيط وإما ترقع واحدة واحدة اكوي تبقى السماء ايه كوتا رايزيشن هناخد الوقت كوتا رايزيشن نجيب المضاد الحيوي في السفير كيسز ونحقنه فين ان شاء الله حضراتكم سابكن جاك يبقى قادر انجيكشن يبقى إيه إيه إن. إيه تسحب احقن اسحب ت ولا القلصة علاج خريف جدا هتستغرقوه نجيب إبراه ومتباهم فين في ونسحب اللي جوه ده علاج أيوه اسمه إيه اسمه إسحب او اسمه بارا سنتيزيس هناخده النهارة إن شاء الله إكوي إحقن إسحب غطي غطي القلصة دي مش رقض ايوه مش رقض ممكن أجيب حته كونجنكتيرا وغطي الارض اغطيها بيست بكون جانك تايبال فلاس غطي لو لسه العيان ما كفش اما تخيط تخيط مين في مين تخيط اللد في اللد ايه ده؟ ده علاج ايه؟ اقوله دلوقتي تخيط اللد في اللد اسمه ايه العلاج ده؟ اسمه طارصرفي و اما ترقع؟ ترقع دي كلكم عارفينها؟ شيل الحتة اللي فيها قلصر وركب قرانية جديدة تسمع بقى؟ ترقع دي ليه ايه؟ كراتو لصي. خد بالك احفظ التسكينة دي كويس. شمت اخد السنه الدنيا كلها ضكره بعضيها اكوي اكوي على هي اشطف ام تحتيه خلاص راحت ماشي وفي اللجنه بقى اكوي ايه انا اكوي ايه حيوان كاتكوي ايه اكوي اشطف لا خلاص هنتلخبط لو لا حطتهاش كويس انت بتجيب اكوي وما تجيب الباقي خلاص اكوي ام احم اسحب غطي والله هتتنسي اكوي احقن اضحق واحدة واحدة ناخد اخوي اخوي اللي هي كوتر ايزيشن تعال ناخد الكوتر ايزيشن فلما بتتشاعلوا كده في اللجنة بتردوا على بعض ولا ما بتتعفروش انا كنت باقي انا كنت باقي انا كنت باقي او من زباية بحب وحباية بتاعي كان ايه هلا وانا ويعمل زباستان يعني تتعالف ايه؟ بتلقشوش وباهم بزش حرام طبعا يعني ايه؟ بس ساعات بتبقى واقفة على كلمة يعني تتعالف هيا مش ها اه خوين اه خوين اه خوين Obsolete. <تصفيق> <تصفيق> من محلا ما عاش حد بيعمل عملية كاية دي خلاص انتزاع. The co-tralization is obsolete. امال ايه في ذاك التبتساب. خلاص. غرض من The دلوقتي الأثر دي مش راضي خف بالمرات الحيوان. حاضر؟ انا اكويها يبقى The organism ده اللي راضي طوعني أقتله هو The aim of the co To kill عايز اكوي الارجانيزة عندي طرق كثيرة من الكي. في كي جدر اسمه actual cuter في الكتري ممكن احط مواد كيميائية هنا على الالتر اسمه ايه؟ كيميكا الكتري الـ actual cuter ده بيتعمل ازاي؟ خصوا ده استعفاء بقى ده اول حاجة بطلوه بيجيبوا قبرة من البلاتين ويسخنوها لدرجة الحمرار ايه طبعا؟ Perforation يجيبوا رد شو في الاستعبار ردب هورت هيعزبوا العين ردب هورت بلاتينيام نيدل طبعا هتعمل ايه هتعمل ايه بالفوريش الاكشوال كتر ده إنسان اكشوال كتر يمين خلاص؟ اكشوال كتر إزابة طناء خلاص؟ واجي وقف مواد كيميائية بقى اللي فقع عندك بيور كاربوليك أسد عندك ايودين عندك زينك فالسين الكاربوليك أسد ده اللي هو ايه؟ عافوا؟ كربوليك اسيد مش عارف كربوليك اسيد كربوليك اسيد الفينيك معروف بس الكربوليك اسيد اللي في البيت ده 2% إحنا عشان نخوي الاثر دي كربوليك اسيد ده بقى بيور كربوليك اسيد 100% لاقي طبق كده أنا شفته مرة مليان حاجة شبه السمنه شوفوا العقد بقى اخد من السمنه دي واحط على الايه على اه احط على القطر لحد ما تطلع لحد ما تسيح الله ايه كتر ايه القرم ده الكلام ده خلاص بطلناه يبقى البيور كاربوليك اسيد شبه الايه شبه السمنه ماشي اليودين الزنك صنفين اللي لسه بيستخدم اللي لسه بيستخدم حاجه اسمها كرايو كوتر ده لسه بيستخدم كرايو كوتر ازاي عباره كرايو كلايو كوتره عباره اسطوانه طويله كده مليانه ليكويفايد سي او 2 سي او 2 ليكويد واللي بالظبط انا شفته هو عندها في المستشفى شبه الاسطوانه بتاعه البوتاجاز بتاع ال بطول مطاعمة الإسطوعة الطويلة دي ناشي؟ إيه دايها بالضبط وطلع منها خرطوم وفي نهاية الخرطوم فيه بروغ افتح الإسطوانة يبطي يتكون هنا Ice بول. Temperature بتاحها ناقص 80 تجيب الإس بول دي وتحطها على الهيه؟ على الأصل انت هتأتي الأورجانيزم البراطي بالإيه؟ بالفريزنج بالتبريد عشان كده بنسميها Cryocotary خلاص ناشي يا جماعة؟ يبقى We ويكل the organism by one by freezing هي دي يا جماعة الطريقة اللي لسه ما تستهدف. أي سؤال في الكتاريزيشن؟ دي لما دتينا عايزين نقارن ما بينهم الكربونيك عازد والـI اللي تحتاه. الـiodine. أحياناً الأيونين ده قوي جداً. بتحطه فينا العيان قوي جداً. لدرجة إنه بيعمل إيه هنا؟ بيعمل حرقة. عارف أي حاجة بتعمل حرقة؟ بتعمل إيش هنا؟ سيرفس كعجلة. دي مشكلة الأيونين. تيجي دي تحط أيونين تاني. اشتلته؟ لا. ما في دلوقتي عازل. الحكاية دي مش موجودة حمل اللف اللي إيه؟ الكربوليك أسد يبقى مميزات الكربوليك أسد عن الآيودين الكربوليك أسد لما بحطه ما بيعملش حال فكل ما بحطي ايه؟ يشتغل كل ما بحطي يشتغل يبقى ما ما هي مميزات الكربوليك أسد very effective ليه؟ ما بيعملش ايه؟ surface coax خلاص؟ بحطه في عين يقتل للورجانيزم ويعمل بينك هم يقلل البين بسي سايدة كمان anti-syptic anti-syptic effect سيه سايدة بعضها وزيعة أنا عايز أكل ألسر بس مش عايز أصر على ده ولا على ده مش عايز أصر على النورما الإيبتيليا الكربونيك أسد في الموضوع ده ما يأثرش على النورما إيه على النورما التشو خليك المعلومات دي أنا أحتاجها لو عندك نورما إيبتيليا نورما إيبتيليا ينفع تكوي بالكربونيك أسد هتنسوها دي بعها أحتاجها بعدين الكربونيك أسد لن يؤثر على النورما التشو خليك فاكر خدنا إيه كوي إيه اللي هي؟ عندي كم طغيال الكاي؟ اكشوال كوتري كم ايك الكوتري؟ اللي لسه بنشتغلها؟ بالقرار الكوتري سيكو خش بقى بعد كده إيه إيه؟, إيه؟ نحقن مين؟ في في فين؟ سابكنجنك. طيبة إيه خلصنا إسحب إسحب بقى اللي سميناها إيه؟ تعالى درسها بقى، إيه <تصفيق> واحد عنده أرثر ريزستر شايف كيف؟ والأرثر لما ترتجت كيف في جران؟ ممكن الممبرين اللي تحت شايف في في اللي ده شايف الأرثر دي الله يود بالفريت، ف الله يود بالفريت. ده في التسمم الممبرين، ممكن ده في التسمم الممبرين ده يزق من هنا وما يحصل له، ناس تكلم وراي ما يحصل له إيه؟ صلوا بالجنج. ده. بالجنج ده، بالجنج في التسمم الممبرين اسمه التسماتوزين. the one of the resistant أرثر لذلك من أنها وصلت لحالة بسماتو سيد إيه هذا العين حاجه غريبه جدا احط ابره هنا فين؟ الانتير ترامب أسحب اللي جو في دي اللي, اللي ما هي picture of the and the evacuation of its content لكم تعمل rapid ولا سلو؟ عن slow evacuation لو انت صفطت جابت هيحصل ايه في العين كلها بس يبقى اجين ما هو ديفينشن اوف ذا فاراديك تي هنستفيد ايه هسالكم سؤال اول ما تسحب الفلويد اللي جوه يحصل ايه في العين الاول زايده ضغط العين هيقل ام ومن شاء الله ما يحصلش ايه بالفريجة. يبقى اول زايده ضغط العين قل اي فائدة، لو الدنيا هنا مليانة توكسن، يحصل ايه التوكسن دي؟ تتشاطر، يبقى هنعمل ووش اوزن الايه؟ التوكسن، التوكسن كلها تتشاطر، طب لما شفوز التوكسن كلها تلي ايه اللي يحصل؟ الدنيا هتبقى فاضل، ايه اللي يحصل؟ يتكون لي اكوز جديد، من ايه الاكوز الجديد لابيتمع؟ لسه ده يودي، لكن الفائدة الثالثة ان يو اكوز والبي فورب، ان ذي سن يو اكوز، لسه طالع طازة، مليان إيباني. من من يعني هنزود الايه؟ المياعة يبقى الحركة دي يا جماعة حركة البرازينتيزي دي خدتني ثلاث فايدات ضبط العمد هيالفة ليه؟ A new A will be formed and this new is very rich in امتى نعملها بقى؟ انا قلت اول اندك... نعمل لو في ايه؟ جسمات osi هسالك سؤال انا جسمات osi تطارقع اول ما تشفط الفلويد يحصل ايه في البارجنج ده يحصل كل ده على طول تعالى اعمل اكسب بص لا لا نزل تحت كده خلاص يا جماعه يبقى اول انديجيشن للباراسيدير بعملها في حالات الجسمات osi عارف الجسمات ده على وشك ان يحصل فيه ايه الفوريف حتى بنسميه ايه امباندنج بيرفورشن دي ألثر إمبندج بيرفولش لو انت معملتش كده ونزلت ويزلتوك تحت ممكن يحصلوا إيه؟ بيرفولش ايه بأول إمدكيشن للبردن دي بعملها في حالات الديثماتو سيجل طبس أكسويا ساعات التوكسن اللي جدت موجودة هنا كانت توصل للايه؟ لايه؟ ومن البراد بيسل للأفضل وعالي اللي سيحصل فيها؟ ويطلع منها بروتينات اهي طلع منها بروتينات في فيم؟ البروتينات دي كانت ممكن تقفل الانج يعني كان ممكن يحصل اسمه <تصفيق> secondary glucoma قم <تصفيق> لو انت شفقت الفلوز اللي جوه يحصل ايه في الجلوكومة تقل بس هنا بقى سوائد هل اي واحد عنده امثر يجيله secondary glucoma <تصفيق> <تصفيق> اول خطر روح تدابي بابرة في عينيه وشفت الفلوز على طول كده اجرب ايه الاول يعني لو الان عنده glucoma اجرب ايه الاول اجرب حاجة اسمها medical treatment of glucoma اللي احنا لسه ما خدناهوش لما يبقى الميديكال تريتمنت يفشل ابقى اعمل ايه بقى؟ بعمل ايه إنت عايز تعملها؟ البراثينتيز يبقى هنعمل هميز... اعمل البراثينتيزة كيف يبقى؟ is the first line of treatment of second لا لا ابنعملها يبقى البراثينتيز افتر فيليل اللي هي يا حمدي يا حسن انت نمت صح؟ حسن ايه بحط إبرة بالإيه سيء واضحة بالإيه اللي جوه ومتدسماته فيه سيحصله إيه كل لابس الأول إنتيكيشن بعملها في حالات دسماته فيه تاني حاجة لو الأنجل اتقفلت بالبروتينات يعني العين جاله السكندريجومة وانت تحطل في الليرود يحصل إيه في تغف السؤال بقى هل أي عيان عنده سكندريجومة أول حاجة عملها له إبرة براثين ديزز بعمل البراثين بعد ما مين يفشل بعد افشل الميديكال تريتمنت اوف جلوكوم كلمتين كده ما هو الميديكال تريتمنت اوف جلوكوم عندي حبوب اسمها باموك وعندي اقراص اسمها بيتا بلوكر بصوا يا جماعه في انزيم جوه هنا جوه السيل اسمه كاربونيك انهايدريز انزايم كاربونيك انهايدريز انزايم هذا الانزايم هو اللي بيصنع الايه الايه طب ايه رايك بقى اللي يديك علاج اسمه كاربونيك انهايدريز ان يحصل ايه في هذا القضاء؟ يقف حبوب الدياموكس دي تشتغل دي كده؟ تشتغل ايه يا كربونيك؟ انهيدريز انهيدولي يبقى اول ميتيكال دريتمينت لجلوكومة ديموكس تابلت هتقالك سواء للدياموكس تابلت دي ازاي بتشتغل على الجلوكومة بقى؟ زي بتشتغل على الجلوكومة؟ بتعمل ايه؟ كربونيك انهيدريز انزيم ده بتعمل فيه ايه؟ بتوقفه يعني بتعمل ايه في الاقوى سفورميشن؟ بتقلله في هنا بيتا ريسبتورز وبتاع فلو أضيت أثرت بيتا بلوكر، البيتا, البيتا ريسبتورز دي أكثر، ورضي يمنع عليه الفورميشن. هلا بناخد ده بالتفصيل أكتر، بيتا بلوكر. يبقى الفكرة، الفكرة، في الطياموكس او أو في البيتا بلوكر، إن الاثنين دول أكيد بيعمل وليد الفورميشن أوف السايكوتس، بيعاللو. تيب المكانز، ولا مال بناخد اللي؟ خلاص؟ يبقى لو أنا فراسنتيز. اكوي. يلا قولوا معاك. اكوي. اه ان. اضحب. ليه ايه? فراسنتيز. اكوي اه ان إكوي إكوي اضحب بعد كده ايه? غطي. تعالوا غطي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 لو تكون كده يا جماعة أكثر من مرة، أقدر أعمل فرصة، أقدر أحط إبرة هنا لحد لحدك مرة يعني، أقدر أحط إبرة في العين واسحب لحدك مرة، نكتب كده إن بي فرصة انتيزيز كان بي ريبيتت من مرتين لثلاثة. بعد كده رح نقسم على الإيه، الانفكشو. ممكن الإبرة دخل الانفكسش، فالفرصة انتيزيز كان بي ريبيتت مرتين لثلاثة. لما يبقى الفرصة انتيزيز يفشل مرتين أو ثلاثة، نبقى نل على الإيه، على الفليبس. إيه اللي بيحصل ذا في الفليبس؟ بصوا معايا ده اللذب وديه بص الكونجنكتايا بصوا يا جمعي الكونجنكتايا ما كده كده وبتيجي لحد فين وتقف لحد اللم ممكن أفك الكونجنكتايا من مكانها وشدها بالعافية كده حتى ما تغضي ميني حتى ما الآن now the ulcer is covered by ده علاج اسمه منظر في المنظر في الحقيقة هذا العين ولا الأنصر اللي مش راديها تخف المفوضة الكونشان كتائفة هو أسأل حتى فين حتى منطية ليه؟ الليمس إزاي خلي الكونشان كتائفة دي يجي معي؟ بقولك بنفتح هنا كده وقصه معي كده ابتحينه في منطية الليمس وبعده لأجيب المقصة مقفول أدخلوه من هنا وافتحه جوه أدخلوه مقفول وافتحه جوه أدخلوه مقفول أنا بعمل ايه؟ بسلك، بعمل لها dissection لما نعيب سلكت معايا ابقى شدها بقى روح شديدها كده كده وخليها تغطي منطقة الالثار لو انا سبتها يا جماعه ايه؟ هترجع لازل مخيطة مخيطة فيه لمنطقة الايه؟ اللي بيحصل في الكونجنك؟ طيبها the of the is and used الانسر زف لف الصوت شارد ات ذا اريا اوف زاليمس حكايتي اسمها كونجانكتايفل في لاب يا ترى بنعمل كونجانكتايفل في لاب امتى في حالتين اول حاله لو في بيرفورايشن ثاني حاله لو في ديسماتوسيل. واحده واحده ده عنده ايه ديسماتوسيل دسماتوسي يا ترى الفلاف دي, دي هتكفيني طبعا اولا الفلاف دي طف من برين كانك جاي حاجه سنده من بره فان شاء الله أنا منيجي نزق كده إيه حاجة سندقة من بره مايحصلش يبقى ديه أول فايدة يبقى الفلابة عملت إيه؟ عملت mechanical support أول حاجة الفلابة ديه tough membrane عملاني ميكانيكال سبورت. تاي حاجة الفلابة دي مليانة إيه؟ مليانة conjunct طيب البلاد بيسل هذي البلاد بيسل تساعد هنا على حدوث الإيه؟ الهيني يبقى في فايدتين لو فيه دت ماتو سيل استفدت فايدتين أول فايدة ميكانيكال ساب بورد ثاني فايدة الـ Blood Vessels of the Conjunctiva ساعدتلي في حدوث الـ إيه؟ الهيلي الأول فايدة يبقى رقم واحد مين اللي ضبطينا عنه بفلاب؟ رقم واحد تسمده زي ممكن تقول لي الفايدة؟ الفلاب عاملة إيه؟ ميكانيكال ساب وهذه Conjunctiva Blood Vessels تساعد في حدوث الهيلي تاية عيام بنعمله الموضوع ده أهو عند عنده إيه؟ برفوريشن من غير إيه اللي بيحصل. مين يخش؟ ما ومين يطلع؟ الاكواس كل دي كومبليكيشن طب لو انت خططت بسلاب الكلام ده خططته بثلاث مفيش اورجانيزم هيخش ومفيش اكواس هيرجع يبقى هقلل الكومبليكيشن ايه؟ هتقل يبقى اول فايده هقلل الكومبليكيشن اوف بيرفوركس الفايده الثانيه انت عارفها الفايده الثانيه انت عارفها الغلاظ دي هتساعد في حدود ايه هنا؟ يبقى مين اللي بنعمله فلاب هم اثنين مين اللي بنعمله فلاب يا دسمادو سيليا مين يقولي الفلاب في ايه في حالات البرفوريشن الفلاب هتبدا حاجات تخش وحاجات تطلع يعني هنقلل بالقمبل كيشن و بالبرفوريشن الخنجنكتيبل مثل هتساعد في حدوث الايه هل بالايه الهي طيب يا ترى مصير الفلاب ايه مين يقولي مصير الفلاب دي حاجتين بحرف –R هي ثاني يوم قلقها فكت ورجت ساميها ايه؟ رتراكشن يتريتراكت يتريمين الفلابة يتريتراكت يتريمين لو حصل لها رتراكشن لازم اشوف الاعلاج تاني طب لو فضلت هسألكوا سؤال لو الفلابة دي فضلت هتلزق هنا معانا صح؟ فلابة هتلزق معانا حد فكر الاسم ده ايه؟ فلابة <تصفيق> انا باعدة تفنشان افوت سودو تريجن يبقى الفلاب يا تريتراكت يا ايه يا تريمين لو الفلاب فضلت هتلزق ويحصل مرض اسمه سودو تريجن كلكم بتذاكروا بقى يا دكتور انت جيت تعالج العيان جبت له ايه سودو تري العيان عارف البديل ايه البديل اللي كنت اسيبه من غير ايه فلات وميحصل انفيكشن والانفيكشن يخش جوه العين من العين على فين على الاوربت ومن الاوربت على فين على البرين والعين يموت ايه بقى في يبقى ارحم مكان يحصل له ايه والبرفوريشن والبرفوريشن ممكن يموت العين انت كده بالسودوتريجيام ابقى ده له بعد ما وحصل يعني السودوتريجيام ده له إيه؟ لو عليك ايه رايك سوت ولا احط له برفوريشين ايه رايك عشان انا بخيرك انتوا زعلانين من سوت صح سوت ولا نيد برفوريت سوت ريجيم في حاجة احدث من الكونجكتايب في اللاب بقى ما نجيبش في اللاب الكونجكتايب نجيب في اللاب هنا اهي من غشاء ماشيين نشوف واحدة والده نجيب البلاتينتا بتاعتها ونجيب منها حاجة اسمها اي ام جي امونيوتيك امونيوتيك ممبرين كرافت احدث حاجه الجرافت ده فظيع في مواد في مواد انتي لايك -like في مواد -like في مواد بتمنع مش ممكن يحصل له ايه ديجيكش. حاجة حاجه أح احسن من الايه من الكونتركتيل بلاب من ممبرين جرافت بصوا كده على الصورة دي بصوا كده معايا الصوره الكبيره دي الكرانيه المفروض الكونجاكتيف هقفل حد هنا احنا خدنا حته من الكونجاكتيفه من هنا وخدناها بالعافيه بالعافيه بالعافيه وخليناها فين خليناها بين في الجتا يعني دي إيه؟ جاي من كده هنا في تحت هنا دي دي, دي ليكس دموين ده فايه كلام طب هنا اللي دي اهي قليها الثانية اللي سمع ايه امونيوذك من برينجرافت اهي وخلطينها على قد ايه بالضبط على قد القلب امونيوذك من برينجرافت ده سحر عارف بنشيره كده ملاقش تحت حاجة ولا حتى سكار في مواد بتمنع الـ سكار فورمشل تمنع الـ تمنع الـ حاجة فضيع سحر بيقولك تشيل الامونيوذك من برينجرافت ده ونتلاقش تحته حاجة. حاجة رائعة يعني اه اه ايه كوي احقن. خلاص عملنا سحب كذا مره العام ما عملنا له إيه؟ فلابة الفلابه رجعت كده انضمر على من منبرين مفيش طب بعدين اخر علاج بقى خالص عمليه ترقيع كنت بالك انت ما وقت العيان ده اديته كل الفرص مش راضي يخف العيان ده فاضل يوم بالكتير بص كده يوم بالكتير اهو هيحصل له ايه بيرفوريه ايه الحل بقى لا انا مع... لو بيرفوريشن ده مصيبه سوته ايه الحل بقى شيل كل ده بقى حط حته جرافت هنا وخيط كده يبقى العيان تمام عمليه ايه دي بقى عمليه ايه يا جماعه كيراتوبلاستي الكيراتوبلاست دي هنا يا جماعة غرضها ايه انا عايز اقفل عشان الحق قبل ايه قبل البيرفوريه عشان كده بنسميها ثيرابيوتيك كيراتوبلاستي نوت كيراتو فيجوال العيان ده مش عنده حته اوبستي وانا عايز اشيلها لأ لأنا عايز أسافذ اي فرم وات هنا عايز أسافذ اي فرم ايه فرم بفريش عشان كده يقولك لما تيجي تحط الجرافت في هذا العين تنقي الجرافت يعني تاخد وقتك كده وتنقي الجرافت كلير وبتاع يقولك لا أي حاجة سواء ال ال ال الجرافت كلير أو أو حط خط أي جرافت تقبل. أما عايز أي مصيبة أحطها هنا عشان أسافت عشان ما يحصلش أيهو وخلاص. بفريش يلقى في حالات السيرابيوتيك كده المفتي ريوز اي وبايه الجراف؟ الكراتوبلافت هنا اسمها ايه؟ سرابيوتك لات توساف the eye from perfuration عمني نوعين من الكراتوبلافت في عمليات ترقيعة بنحط حتة جرافت كده لاميلر في عمليات ترقيعة تانية بنحط حتة جرافت واخده كل الايه؟ سيك؟ دي عمليات ترقيعة ودي عمليات ترقيعة بس دي اسمها لاميلر كراتو بلاستي ودي اسمها فول سيكنيس كراتو بلاستي او بنتريتنج كراتو بلاستي صالوا حضراتكم نعمل دي او دي على حسب ايه الدبس او زالتر لو كان الارتر يعني لو العيان عنده الارتر كده سوبرفيشل هشيل كده على قدرة وحط حتة هنا وخلاص يبقى لو الارتر كانت سوبرفيشل هنعمل لميلر ولو الارتر كانت دي هنعمل انا يا جدع بينيتريتينج يبقى الكيراتوبلانش بنعمل لاميلا ولا بينيتريتينج على حسب ايه على حسب ايه على حسب الدبث اوف ذا كل دوا عيان ما خفش تخيلوا لا الالسر دي مش هتخف بقى عندي السر ومش تعالى حط جراف الاقي الالسر ترجع في جوه الجراف اللي انا عملته اه ده اكيد موط... ده كده سرطان الالسر اللي بنجرب معها كل دوا ما بتخفش بعملها زي السرطان ابعتها لقسم الاشعه يعرفوها بالايه بالاشعه ممكن ألجأ إيه علاج أكيد اسمه بيتا إراديشن. ده مش تبعنا بقى. ده في اسم الايه؟ في اسم الأشعة. يعني ساعات يا جماعة حط الجرافت. ألاقي الألسة بترجع في الايه؟ في الجرافت. تخيلوا. ده أكيد ده فيه سرطان. فبنعلجنا بالايه؟ بالبيتا إراديشن. ثم نعم لو العام ما خفش إما إيه؟ وإما إيه؟ إما تخيط وإما؟ ترقى إحنا هنا ترقى طب ما خدناش تخيط. تخيط إيه؟ الليد في الليد. تخيلوا؟ هسألكم سؤال. ينفع خيط skin skin؟ السكين ده اليلاستيك والسكين ده ايلات ما يتحملوش الغرز صمانه الخيط إيه في إيه؟ مش بقيس السكين في السكين بصوا كده على الرسمه دي ده اوفر ليد ده لوور ليد السكين وده السكين ينفع خيط كده سكين في سكين كده ما ينفعش في حاجه ناشفه في الليد كلنا عارفينها إيه اللي جوه الناشف ده صح بقولك لما تيجي تخيط تخيط طرزص يبقى ده, ده صح سي. وده ايه ده غلط دي انخاد طرطس في طرطس مش سكن في سكن اسالك كل ما القورزا دي تقرب من بعضيها تقرب من بعضيها كل ما يحصل ايه بالليبس دي العين اهي كل ما يحصل ايه في تو اي ليبز يقفلوا يبقى في ايه في ايه؟ تارسس تارسس. انا هخيط اف ايه طرطس في طرطس عشان كده اسمها ترصرتي عرفتوا منين جه الاسم انا انخاد في الطرطس عشان كده اسمها ترصرتي أنا عندي وعي ممكن أخد الغرزة هنا دي لا ترى ممكن أخد الغرزة هنا في النص يا رسماء ميديان أنا عندي كم نوع لو الغرزة في النص ميديان التلسورفي. لو الغرزة هنا لا الرسمة دي فيها ايه؟ الرسمة اللي عندكم دي لا ترى تصوري سؤال مين إلها اللي... الغريب ده أصل الإنترنت في الإنترنت اللي... مين الناس اللي كعلاج اول حاجه الناس اللي عندهم لاجفتام مش فاكرين كده معيان يا جماعه كاتل اوربيكلاريس بتاعته تبقى بيضه اقفل على عين دي تقفل ودي مش هتقفل اسمه ايه المرض اللي انا عامله دلوقتي لاجفتام العين مش هتقفل عيني اروح ايه اقفلها بايه بغرزه يبقى مين الناس اللي بضطر في الليد في رقم واحد اللي عندهم لاجفتام مين اللي بايظه الأوربيكولارس صالح بقى هنفضل قافل كده لحد لحد ما ترجع تشتغل تاني بريكوليت سو الترسره دي اس تمبور الترسره الترسره مش دايما بيبقى تيمبوري يبقى في حالات اللاج اوف طال انا بعمل ترصره دي لحد ما مين تشتغل تاني ان شاء الله ها يا جماعه الاوركلاس حاجه ثانيه فاكرين العيال اللي عينها ما بتحسش اي واحد يفقد السينسيشن جوه القرانيه ممكن يحصل له كورنيال التسر فظيعه اسمها ايه دي سلام عليكو بقى بانيو باراليتيك التسر نيورو طب لو انا بقدر الله عينيه ما بتحسش خايف يحصل فيها اضر ايه الحل لازم احميها عارف احميها ازاي اعمل ترصره في فظيع جدا اعمل اي ترصره في فيهم ميديا طول ما العين بتغطيها ما يحصلش في فيها اضر يبقى السؤال بقى مين الناس اللي بنعملهم ترصره فيه اثنين اللي عنده ايه لاجوفانوس واللي عينيه ما بتحسش بقى لها كده لحد امتى لاجوفانوس لحد ما الاربيكلارز تشتغل او الثاني بقى في العين امتى اللي بتحسش لحد ما مين يرجع نيرجع نعيز أقولك إن الترسورة في إز إيه؟ إز إيه يا جماعة؟ تيمبرالي ترسورة في. مين الناس اللي عندهم ترسورة في؟ اللي جوا في صلمة أو اللي عندهم إيه؟ اللي عندهم إيه؟ نيو اللي عنينهم مكزي ايه؟ أبده هاتش يلا قول معايا كترانيزيشن؟ طبعا بطلناه ايه مين؟ المضاد الحيوي تحت الكونجاكتور أسحب اسمها أسحب اللي إيه؟ الفليودي اللي جوه عارفه سنتي ايوه احنا بنغطى راسي كنا بنغطي زمان بالقطايه وكنت القطايه بالفلاد دلوقتي بنغطي عملياتك من برينجرا لو العيام ما خفش اما نخيط فين الخيط طب صراخ واما نرقع اسمه ايه الترقيع ما تقولوش جراتو بلاستي لا ترابيوتيك كراتو بلاستي كده خلصت تريتمنت اوف ايه ريزيستنت جيزز ايه الصورة دي, دي؟ نستمتع بقى بالصوره سيبك بالشرح ده هستمتع بالصور بقى. ايه ده؟ <تصفيق> اهي بقى دي لإيه؟ اللترة الترسورة فيه. ماشي؟ فهو ايه؟ ده كنا عاملين له غرزة في النص. جينا نفك الغرزة لين الجلد لزق في الجلد. تخيلوا تانيه الترسورة فيه ده. ده. ميديان الترسورة. شوفت الترسورة ده؟ ده مش ضربا من الخيال. ده مش كلام في الكتب. اهو بيتعمل اهو؟ الترسورة فيه. تاثير من الممكنه من الممكنه من بكرة من الممكنه من بكرة من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من